117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. والسماء والطارق 119. وما أدراك ما الطارق 110. النجم الثاقب 111. إن كل نفس لما عليها حافظ 112. فلينظر الإنسان مما خلق 113. خلق مما إن دافق 114. يخرج من بين الصلب والترائب 115. إنه على رجعه لقادر يَوْمَ تُلَسَارُ السَّائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَى وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدَعُ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ 119. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم